وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُم مَّثَلُ الْجَنَّةِ التي وعد فِيهَا أَنْهَارٌ وفيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النار ثَمَّنَ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْأَأَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ طَالُوا حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَانَئَنَا نَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى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 فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِ بِكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورة فَإِذاَا أُزِلَ سُورَة مَحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأتَ الذيينَ فِي قُل بهِهِم رَأيتََّينَ فِي قُلوا بِهِم مَّ رَضُظُرونَ إلَيكَ نَظَر الْ المَغْش عَلَيهِ مِنَ المَوود فَأَل لَهُ قَااتُ وَقَوْل مَعْرُون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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم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 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَـتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ والصابرين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 لَ يضُ اللهَّه شَيْئًا وَسَا يحبِطُ